ومساء الخيرات قلنا أن النحو سهل بابه من حديد وجدرانه من قصب يعني وقلوا أن النحو صعب النحو سهل سلمكم الديان من كل سوء النحو يحتاج دائما إلى مراجعة وتكرار حتى تستقر المسائل في أذهانكم وفي قواتكم أقول بكم الصوت تمام الصوت تمام أيها الأحبة أيها الأخ المبارك أيتها الأخت المباركة الصوت تمام الصوت تمام أيوه نعم تمام الحمد لله وقلنا إن علمًا محو علم شريف علم وسيلة يتوسل بها إلى شيئين همين الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة ما يتوقف أو يتوقف على معرفة النحو والثاني إقامة اللسان على على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل أو الذي نزل به كلام الله عز وجل ولذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته يعني يا جماعة النحو سهل لا سيما عليكم بتعهد المسائل وتكرارها سلمكم الديان من كل سوء النحو كما قلنا في اللغة العربية النحو ايش هو النحو في اللغة العربية النحو ويعرف لغة بمعان ويعرف لغة بمعان منها القصد والجهة تقول نحوت نحو المسجد هنا بمعنى القصد والجهة او المقدار مثلا تقول عندي نحو عندي نحو ألف درهم أو المثل والشبه كساعد نحو سعيد أي مثله أو شبهه وإصلاحا هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات بعد تركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء يعني مثلا أقول جاء سعيد مررت بسعيد رأيت سعيدا انظروا إلى الدال انظروا إلى حرف الدال تتغير مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة هذا هو شغل النحو شغل النحو يهتم بأواخر الكلمات أما بداية الكلمة ووسطها هو شغل علم الصرف الصرف تقول مثلا كتب يكتب كتب يكتب شغله إن صح التعبير في بداية الكلمة ووسطها أما آخر الكلمة هو شغل النحو والنحو هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات بعد تركيبها أيها سلمك الديان من كل سوء أخنا سما أما النحو هو, هو إصلاحا هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات بعد تركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء سلمكم الديان من كل سوء وقلنا أيها الأفاضل قلنا أيها الأفاضل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 بالوضع أقسام الكلام أربعة أقسام الكلام أربعة مفيدا وأن يكون بالوضع العربي فما منكم يعطيني مثال عن الكلام سلمكم الديان من كل سوء يا الله الإخوة الذين كانوا معنا الإخوة يسمعون لي أو أنا أكلم نفسي الله المستعان إني أرى رؤوسا قد نامت وقد حان الوقت لإيقاظها وإني لموقفها من يعطيني جملة من يعطيني جملة لأن الجملة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كلام لفظ مركب مفيد بالوضع من يعطيني جملة؟ من يعطيني جملة؟ أيها الطيبون مثلا أقول ذهبت إلى الصعيد مثلا أقول ذهبت إلى الصعيد طيب تمام محمد رسول الله محمد رسول الله هو كلام لماذا كلام لأنه لفظ لماذا لفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية مركب هو مركب من كلمتين فأكثر مفيد هو مفيد السامع لا ينتظر إلى شيء المفيد بالودع لأنه من ودع العرب هذا من ودع العرب سلمكم الديان من كل سوء تقول مثلا سافرت إلى الصعيد وهذه الجملة إلى إخواننا المصريين سافرت إلى الصعيد نعم جزاكم الله خير تمام؟ تمام؟ أنتم فهمين إيش معنى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع؟ أنتم فهمين هذا ولا نكرر؟ إيش معنى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع؟ ولا نكرر؟ ماذا يريد الإخوة؟ أن المهم أنكم تفهمون هذا الذي يهمني ليس المهم أن نقول درسنا ثهمين ما شاء الله والبقون أين البقون لا هذا ليس أو هذا ثالث درس ثالث درس نحن في المقدمة نحن في الدرس الثالث. جزاكم الله خيرا نعم. فنعم. إيش معنى الكلام؟ هو اللفظ. ما نكرر؟ إيش معنى الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد. الكلام هو اللفظ. اللفظ وإيش معنى اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالـألف وتنتهي بالـيا. كم حروف الهجاء؟ كم حروف الهجاء؟ كم حروف الهجاء أيها الطيبون؟ كم حروف الهجاء؟ ثمانية وعشرين. الله خيرا أم خديجة سما. إذا الكلام أن يكون لفظا، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. المركب معنى المركب يتركب من كلمتين فأكثر. يتركب من كلمتين فأكثر. مثلا أقول قام زيد. قام زيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله أفنان دعوات لأن دروس النحو مهمة جدا إذا قلت قام زيد قام زيد هي عبارة عن كلام لماذا؟ لأنها لفظ ولأنها مركبة المركب ما تركب من كلمتين فأكثر مفيد السامع لا ينتظر إلى شيء وهي بالوضع العربي لأنها من وضع العرب سلمكم الديان من كل سوء الحاضر معنا يرفع يده حتى نعرف الحاضر من الغائب وحتى يعني عندما يدخل زائر يحس أن الأخوة يعني حرسين على العلم فيكون هذا مدعات له وكذلك بأن يشتهد في طلب العلم نعم إذا قلت لكم إذا قلت لكم إذا قلت لكم مثلا إن نجح غلام غلام عبد الله الطيب الطاهر هل هذا كلام؟ إذا قلت لكم هذه الجملة إن نجح غلام غلام عبد الله الطيب الطاهر هل هذه جملة؟ هل هذه جملة؟ أيوة لماذا؟ هل هذا كلام؟ تمام أم خديجة ما شاء الله ما شاء الله ممتاز نعم ولو أنها صوت ولو أنها مركبة ولو أنها بوضع العرب صح ولكنها ينقصها رقم أيها تمام أثنان تمام ما شاء الله تمام تمام ما شاء الله السامع ينتظر إلى شيء إذا قال أحمد أحمد حبيبنا الموجود معنا في الغرفة إذا قال أحمد هو نائم إذا قال أحمد حبيبنا وهو نائم يعني أحمد نائم ويقول لصديقه الهندي الذي يسكن معه نا مثلا يقول له ناولني السجادة هل هذا كلام؟ إذا كان, نا إذا كان أحمد نائم نائم أقول نائم وأنا أركز على هذا إذا كان أحمد نائم وقال لصديقه الهندي الذي يسكن معه احذر لي السجادة او احذر لي عصير عصير المانجو هل هذا كلام او عصير الاناناس عفوا هل هذا كلام هل الذي يجيب لم لماذا افنان كلام لماذا افنان كلام أم خديجة أم خدي خديجة أجابت عن 50% بالمائة أم خديجة أجابت 50% ماذا ماذا اشترطنا في الوضع ماذا اشترطنا في الوضع أيها الطيبون ماذا اش اشترطنا في الوضع اشترطنا في الوضع أمراني إثناني ما في الوضع أمران إثنان الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضعه كما قالت أختنا أم خديجة أن يكون الواضع له قاصدا وضعه فخرج بذلك فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم هذا لا يسمى كلاما لأن واضعه غير قاصد له إذا كان إنسان نائم هو نائم غير قاصد غير قاصد لهذا الكلام والمعنى الآخر للودع والمعنى الآخر للودع هو أي بالودع العربي فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف الإنسان بعدها إلى شيء لكن العرب لا يفهمونه فإنه ليس مكلا لا بد أن يكون بالوضع العربي بمعنى أنه مطابق لللغة العربية وإلا لم يكن كلاما عند النحوية أن يكون لفظا ثانيا مركبا ثالثا مفيدا رابعا أن يكون بالوضع العربي والوضع العربي في أمران اثنان تمام أختنا أثنان تمام تمام أثنان وغيرها من الإخوة والأخوات معلش يا جماعة انا دائما اكرر واتقصد التكرار المهم عند تخلص الأجرمية الاجرمية مع ابي انس يعني تكونون هاضمين لها وانا أعرف ما اقول ان شاء الله لا ننتهي من الاجرمية الا بعد فهم فهم صحيحا جدا وان شاء الله الذي يدرس معنا الشرح ان شاء الله ممكن يذهب مباشرة إلى الألفية دون أن يقرأ قطراً لدى نعم أعيد إيش معنى الوضع الوضع يسترد فيه أمران اثنان الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضعه أن يكون الواضع له قاصدا وضعه فخرج بذلك كلام السكران والمجنون مثلا إذا كان أحمد أخونا أحمد نائم وأقال لصديقه أحذر إلي العصيرة أو الماء هنا أحمد نائم غير قاصد لشيء هو نائم مرفوع عليه القلم غير قاصد لشيء ولو أن هذه الجملة هي لفظ ومركب لكن ليس موضوع بالوضع إذن أن يكون الواضع له قاصدا وضعه سلمكم الديان من كل سوء تمام أم خديجة تمام والله الذي له سؤال يسأل أنا أكرر وأكرر وأكرر عادي يعني ما يهمني المهم أنكم تفهموا هذا الذي يهمني تمام هل أتابع؟ تمام؟ و... والنحو جيد. والنحو يا جماعة النحو يحتاج إلى تكرار وإلى ضرب الأمثلة وإلى ضرب الأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال وكلما الشيء تكرر تكرر يعني كل مرة نراجع ونراجع ونراجع ونراجع يعني المسائل تقالد شحمكم وعظمكم إن شاء الله. وقلنا وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم يعرف بالخفض نعم. قلنا أقسامه وأقسامه ثلاثة. قلنا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أيها الإخوة الأخوات ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. ما هو ما هو دليل هنا على أن أقسام الكلام ثلاثة. اسم وفعل وحرف. إيش إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ تمام. إذن فإذا تمام أستاذ سامح فإذا قال قائل. ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ لأن احنا الأدلة عندنا في أصول الفقه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس مراتب الاستدلال كما في علم أصول الفقه أربعة أولا الكتاب ثانيا السنة ثالثا الإجماع رابعا القياس أليس كذلك أستاذ سامح مراتب الاستدلال في علم أصول الفقه هي أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحن بين الفينة والأخرى نعطيكم فوائد ودرر إن شاء الله نقول ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع ولا القياس لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية في إثبات الأحكام نعم ابن حزم لا يقول بالقياس ولكنه ولكن كلامه في المسألة مرجوح ولكن كلامه في المسألة مرجوح كما يقول أهل العلم نقول ليس في الكتاب ولا في السنة نعم نعم نعم نعم, نعم نعم نعم نعم نعم المجمع عليه أنها أربعة المجمع عليه أنها أربعة سلمكم الديان من كل كتاب الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا نقول ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع والقياس لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الإحكام الشرعية أما النحو فلا يحتاج إلى هذا لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه في ثلاثة وهو التتبع الاستقراء إيش معنى التتبع الاستقراء؟ ممكن يسأل سائل إيش معنى التتبع الاستقراء؟ التتبع الاستقراء أيها الأحبة يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف يعني أن العرب نعم العرب كانوا العلماء يتتب... يذهبون إلى الفيافي يذهبون إلى المناطق البادية اللي فيها كلام العرب الذي لم يختلط بالعجم كانوا يذهبون إلى الفيافي وإلى البادية يسمعون كلام العرب من شعر وغيره وهؤلاء يعني لم يخالطوا العجم لماذا تكسرت لغة العرب لماذا تكسرت لغة العرب لأنهم خالطوا العجم فهؤلاء يعني ما خالطوا العجم فكانت عربيتهم سليمة فكانت عربيتهم سليمة كقولهم كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء قالوا ما ما قالوا مي أو ما قالوا ماء قالوا ماء بفتح الماء بفتح الميم عفوا فسلمكم الديان من كل سوء هذا هو التتبع للإستقرار تمام إن شاء الله وتابع تمام تمام أيها الأحبة تمام المهم أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيا الله أختنا المباركة تمام الإخوة الحاضرون معنا يرفعوا يدهم حتى عندما يدخل داخل يعرف أن الإخوة يعني معنا نعم تمام أتابع ولا إيش تمام تمام أيها الإخوة أتابع قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى انظروا حيث القراءة إذا قلت الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فلسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكا والباء والكاف واللام وحروف القسم هي الوا والباء والثاء. كذلك مما ذكرناه أن الاسم له علامات. الاسم له علامات. قلنا الخفض. قلنا التنوين. وقلنا دخول الألف واللام. رجل لا عفوا إذا قلت لكم مررت برجل. برجل هل هو اسم او ليس اسم برجل هل هو اسم او ليس باسم اذا قلت لكم برجل لماذا هو اسم لماذا هو اسم ايها المباركون سبقوا حرف جر اذا هذا قول المؤلف فالاسم يعرف بالخفض فالاسم يعرف بالخفض وهذه علامة من علامات الاسم كذلك مررت برجل في علامة ثانية إيش هي؟, هي العلامة الثانية؟ إيش هي العلامة الثانية كما قلنا في الدروس الماضية؟ فيها التنوين إذن الاسم يعرف بالخفض والتنوين متى وجدت كلمة مخفوضة يعني مجرورة الخفض هو الجر كما قلنا لكم الخفض هو الجر الخفض هو الجر لكن الكوفيون يعبرون عن الجر بالخفض والبصريون يعبرون عن الخفض بالجر والبصري يقول جر والمؤلف رحمه الله كان كوفيا يعني كان يتبع مترسة الكوفيين وغالب النحات على فكرة غالب النحات غالب النحات بصريون غالب النحات بصريون غالب النحات بصريون تفضلوا تفضلوا غالب النحات بصريون والبصريون يعبرون بالجر أما المؤلف هو كوفي لذا قال بالخفض انظروا إلى ابن مالك ماذا قال في الأنفية قال كلامنا لفظ مفيد تستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم قال بالجر والتنوين قال بالجر والتنوين إذن المؤلف ابن مالك ابن مالك رحمه الله عبر بماذا بما بالجر هذا يدل على أنه من مدرسة أهل البصرة سلمكم الديان من كل سوء كذلك شرف الدين العمريطي شرف الدين العمريطي له نظم للآد حتى تعرفوا هذا شرف الدين يحيى العمريطي له نظم الأجرمية يعني جعلها في أبيات والنظم أسهل في الحفظ على المتن نحن ندرس يعني المتن الأجرمية هي متن يعني نثر ليست أبيات شعرية أما النظم من حيث الحفظ هو أسهل والعمريط له نظم جميل جدا جميل جدا له نظم أقرأ لكم بعض الأبيات منه يعني سهلة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنا ضمير الشاني فأعرب في الألحان بالألحان ثم مصلات مع سلام اللاقي على النبي أفصح الخلاقي محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن القرآن بالاعراب وبعد فعلم أنه لم مقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورا حفظ اللسان العربي كي يفهم معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني والنحو أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة قراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر بن الرومي إلى آخره ثم هو يعبر يقول بالخفض قال فالاسم بالتنوين والخفض يعني هو كذلك بصري المؤلف وهي نظم ممتاز جيد جدا أنصح بالإخوة أن يحفظونه هو أسهل على المتن سلمكم الديان من كل سوء اسمها نظم الآجرومية لشرف الدين يحيى العمريتي المتوفى سنة تسعمية وتسعة وثمانون هجري تمام الإخوة تمام تمام أتابع إن شاء الله تمام الإخوة معي نعم كذلك سلمكم الديان من كل سوء نعم قال المؤلف الاسم يعرف بالخفض والتنوين وكذلك دخول الألف واللام وكذلك دخول الألف واللام سلمكم الديان من كل سوء. الله عز وجل قال في القرآن: والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. القمر هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ الله عز وجل قال في القرآن: والقمر إذا تلاها. هل هي اسم أو فعل أو حرف القمر؟ والقمر إذا تلاها. لماذا هي اسم أستاذ سامح سلمك الديان من كل سوء لماذا هي اسم يا أم خطاب أيش يعني أيوة لدخول الألف واللام تمام تمام نعم من يعطيني آية من كتاب الله فيها اسم ودخل عليه الألف واللام وأحسن ما يستشهد به هو كتاب الله عز وجل من يعطي الآية من كتاب الله عز وجل كلمة هي اسم أيوه نعم والنهاري جزاك الله نعم والنهاري إذا جلها تمام من يعطي مثال وبالامتلا تتد المقال أو يتدحرق المقال من يعطيني أمثلة أين البقون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله طيبين الحاضر معنا يرفع يده طيبة من يعطيني آية من كتاب الله عز وجل من يعطيني آية من كتاب الله عز وجل الحاضر معنا يرفع يده طيبة سلمكم الديان من كل سوء نعم من يعطيني الله عز وجل قال والشمس لا عفوا ايش قال نعم قال الله عز وجل والضحى قال الله عز وجل والشمس وضحاها صح تمام الاخوه معي ان شاء الله تمام تمام الله عز كذلك قال في القرآن آه قال آه الآيات كثيرة في هذا الآيات كثيرة في هذا سلمكم الديان من بليسون كذلك وحروف الخفض وحروف الخفض آه مثلا آه أقول وجزاكم الله خيرا آه أقول آه سافرت سافرت من البصرة إلى المدينة سافرت من البصرة إلى المدينة البصرة اسم لماذا هي اسم؟ لدخول حرف الخفض عليها أو حرف الجر عليها تمام؟ الحين, الحين يعني نحن نركز على العلامة الرابعة حتى تفهمني جيدا صح هي فيها علامة أخرى أيوة نعم نعم يعني أنا استشدت بها للعلامة الرابعة طبعا هي فيها طبعا هي فيها علامتان جزاك الله خيرا سامح ولكن أنا الشاهد من كلامي حروف الجر عليها يعني دخول حرف من حروف الجر عليها سلمكم الديانوا من كل سوء كذلك سافرت من البصرة إلى المدينة. إلى المدينة هي اسم لماذا هي اسم؟ تمام. إذا علامات الاسم كما قلنا في الحلقة الماضية علامات الاسم هي الخفض والتنويم ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني أربعة علامات. الاسم أربعة تن. علامات الإسم أربعة تن. اولا بالخفض يعني بالجر ثانيا دخول الألف واللام ثالثا حروف آه عفوا آه يعرف بالخفض والتنوين ثالثا دخول الألف واللام رابعا حروف الخفض أو حروف الجر سلمكم الديان من كل سوء الاخوة معي ان شاء الله تمام تمام الاخوة آه، تمام آه، طيب آه، نعم سضرب أمس حتى إن فهمتم الله عز وجل قال في القرآن ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير ماذا تقول في بعير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا تقول في بعير هل هي اسم أو فعل أو حرف الله عز وجل قال في القرآن الكريم ولمن جاء به حمل بعير ماذا تقول في بعير هل هي اسم أم فعل أم حرف أريد الإجابة أيها المباركون أريد الإجابة أيها المباركون الله أعلم أيوة بعير اسم لماذا هي اسم ما هو الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل ما هو الدليل على أنها اسم بعير الله عز وجل قال في القرآن ولمن جاء به حمل بعير الدليل على أنها اسم لا يعني أنا أقصد علامات الاسم استاذ سامح أنا أقصد أنا أقصد أنا أقصد, أنا أقصد علامات الاسم لا أقصد الإعراب هي ليست نعت هي ليست نعت نعم نعم بعير قلنا ولمن جاء به حمل بعير ماذا تقول في بعير هل هي اسم أم لا؟ هل هي اسم او فعل او حرف؟ آه تمام آه نعم نعم ب بعير فيها الخفض فيها الخفض بعير رين خفض وكذلك فيها علامة ثانية ايش هي؟ العلامة الثانية من علامة الاسم في بعير بعير فيها علامتان أيوة تمام ما شاء الله ما شاء الله إذن بعير هي اسم لماذا هي اسم وليست فعل أو حرف لأن فيها التنوين والخفض على فكرة بعير ليست آآ ليست نعتا من حيث الإعراب ليست, ليست نعتا كيف نعرب ولمن جاء به حمل بعير كيف نعرب ولمن جاء به حمل بعير كيف نعربها؟ من يستطيع أن يعربها بعير ولمن جاء به حمل بعير نعم كيف نعرب بعير من يعرف أن يعرب قال الله تعالى وللمن جاء به حمل بعير كيف نعرب بعير نعم مضاف إليه نعم مضاف إليه مجرور وعلامة تجره الكسرة الظاهرة على آخره وليست نعتا سلمكم الديان من كل سور سأعطيكم مثالا آخر الله عز وجل قال في القرآن والليل إذا يخشى والليل إذا يخشى الليل الليل هل هي؟ ماذا تقول في الليل هل هي اسم ام فعل او حرف هل هي اسم او فعل او حرف لماذا هي اسم وليست فعل وليست حرف لماذا حتى نعرف ونعم و... سبق حرف القسم أيوة. حرف القسم هو حرف جر حرف القسم على فكرة هو حرف جر ما شاء الله طيب نعم حروف القسم ثلاثة الوا والباء نعم وحروف القسم هي حروف الجر على فكرة حروف القسم هي حروف الجر فألي اسم لأن بها لأن بها علامتين لأن بها علامتين نعم تمام لأن بها علامتين الأولى لدخول حرف القسم وحرف القسم هو حرف جر والشيء الثاني الألف واللام الشيء الثاني هو الألف واللام تمام هو الألف واللام إذن فيها علامتان فيها علامتان دائما عندما تقول لي عندما تقولون لي أن هذا اسم دائما استحضروا العلامات الأربعة العلامات الأربعة هي حرف الجر والتنوين ودخول الألس واللام وحروف الجر تمام تمام تمام انظروا المؤلف راح تمام نتابع إن شاء الله نتابع نتابع سلمكم الديان من كل سوء تمام؟ نعم. اسمعوا جيدا. المؤلف قال واقسام ثلاث اسم وفعل حرف قال وحرف جاء لمعنى. لماذا قال حرف جاء لمعنى؟ هذا مهم جدا. قول المؤلف حرف جاء لمعنى احترازا من حرف لم يأتي لمعنى. كالميم مثلا، فإذا كتب أحدهم ميم إذا كتب أحدنا ميم هكذا هذا لإخوة معي إن شاء الله إذا كتب أحدنا ميم هكذا كتب أحدنا ميم فهذا ليس كلام لأنها ليست حرف جاء لمعنى ليست حرفا جاء لمعنى أما لو قلنا من قد تفيد القد تفيد لابتداء الغاية كقولنا سافرت سافرت من مكة إلى المدينة سافر تمام هذه المسألة؟ إذن لابد بد للحرف أن يكون له معنى ثم قال المؤلف وحروف, وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام حروف الجر حروف الخفض هي حروف الجر سلمكم الديان من كل سوء والمؤلف ذكر تسعة ذكر منها تسعة من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام تمام المؤلف ذكر من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام ذكرت تسعة المؤلف ذكر حروف الجر تسعة تمام عدوها من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام ذكرت تسعة منها تمام نعم نعم وذكر حروف القسم ذكر حروف القسم ثلاثة وهي الواو والباء والتاء الواو والباء والتاء تمام هذه حروف القسم وحروف القسم هي حروف جر سلمكم الديان من كل سوء فنضرب أمثلة على ذلك نضرب أمثلة على ذلك مثلا تقول خرجت من البصرة وهذه الحروف هي حروف معاني هذه الحروف هي حروف معاني هناك الحروف قسمان, الحروف قسمان. معلش نذكر لكم هذا من باب الفائدة ولو أن المسألة كبيرة شوية الحروف قسمان حروف معاني وحروف مباني حروف معاني وحروف مباني تمام؟ حروف المعاني كما التي ذكرها المؤلف مثلا قال من تقول مثلا خرجت من البصرة يعني كان ابتداء صفرك من البصرة خرجت من البصرة أو سافرت من القاهرة إلى الصعيد سافرت من القاهرة إلى الصعيد من هنا؟ تفيد تفيد ايش تفيد لبجداء السفر فهي حروف معاني لذا قال, و... و... قال المؤلف وقال جاء لمعنى واشر اليه قبل ان نذكر هذا قبل ان نذكر هذا قال جاء لمعنى فمن هنا تفيد لبجداء فهذه الحروف هي حروف معاني اما حروف المباني هي حروف الهجاء هي حروف الهجاء هي حروف مباني يعني تبنى, تبني بها الكلمة تكون بها الكلمة مثلا إذا قلت زاي ويا ودال زاي ويا ودال إذا جمعتها قلت زيد فحروف الهجاء هي حروف مباني يعني بها نبني الكلمة وبها نكون الكلمة سلمكم الديان من كل سوء. تمام أيها الإخوة؟ تمام؟ ولا أعيد؟ تمام؟ أتابع؟ الإخوة معي؟ تمام؟ أنا إذا سكتتم أخاف يعني اللهم استعان إن شاء الله يعني أسلوبه نعم نعم تمام أيوة فهنا المؤلف قال قال من نظر مثال خرجت من البصرة هذه من حرف خفض ولا يجوز لك في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة لا يجوز بل من حرف خفض يعني جر تقول من البصرة عند قولنا لا يجوز يعني حرام في النحو لا يجوز نحوا يعني لا يجوز حرام من حيث النحو يعني هذا لحن في الكلام إذا قال لنا قائل خرجت من البصرة هذا خطأ لأن من حرف خفض وحروف الخفض يعني حروف الجر تجر الاسم الذي يأتي بعدها سلمكم الديان من كل سوء. قال كذلك وإلى قال وإلى قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقال كذلك عن قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد وقال على قال الله عز وجل ثم استوى على الأرش يعني استوى يعني هنا الاستعلاء ولا نقول كما تقول الأشاعر استوى يقولون استولى هذا خطأ هنا يقولون على بمعنى الاستعلاء وكذلك قال فيه قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت وكذلك قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد وقال رب تقول رب رجل لقيته والباء والكاف واللام قال الله عز وجل أليس ذلك بعزيز ذنتقام انتقام عفوا أليس الله بعزيز زنتقام وكذلك الكاف في قولنا فلان كالبحر كرما الشاهد كالبحر الكاف وقال المؤلف واللام اللام في قولنا قال الله عز وجل وإنه لحب الخديد وإنه لحب الخير لشديد وكذلك حروف القسم وهي الواو الباء والتاء قال الله تعالى والفجر وليال عشر والباء قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون والباء قال تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم وأقسم بالله والتاء قال الله تعالى والتالله لأكيدن أصنامكم أيها المباركون طيب وبها وبها نختم وبها نختم وأنا مرة مرة أعطيكم تعذبون لي شيئا حتى تستفيدوا من يعرب لي من يعرب لي قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد من يعرب لي هذه من يعرب لهذا وإنه لحب الخير لشديد الواو يعني لا تعربونها الواو على حسب ما قبلها اعربوا دون أن تستعينوا بجوجل إنه لحب الخير لشديد أيها إن حرف نصب أيوة. يلا مسلم قلت لي ستعرف كل القرآن. لقد كلمك أحمد. نعم إن نعم إن حرف مشبه بالفعل. أيوة. الهاء دمير دمير مبني على الضم في محل ايش في محل نصب انا تمام يلا تمام؟ نعم نعم لحبي كيف نعرب لحبي أيوة لمح الفجر أيوة خيري حبي اسم جرور وهو مضاف الخير مضاف إليه أيوه لا شديد إش كيف نعرب لا شديد كيف نعرب لا شديد إلى حد الساعة أنتم تمام إلى حد الساعة إعرابكم صحيح إلى حد الساعة إعرابكم صحيح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هنا اللام لام المزحلقة أو لام المزحلفة مزحلقة أو مزحلفة وهي تفيد التوكيد هي لام التوكيد تمام أختنا إيجبت ما شاء الله ما شاء الله أختنا إيجبت ذكرتها يعني بلفظها ممتازة نقول لها أيوة نقول لها لام المزحلقة أو المزحلفة وهي لام تأكيد تمام <متصفيق> نعم، تمام تمام تمام شديد كيف نعرب شديد شديد كيف نعربها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تمام تمام مروة تمام ما شاء الله مروة تمام خبر أيوة أيوه أيوه ألا ينقصكم شيء إذا تمام إن حرف مشبه بالفعل ها اسمها لام حرف جر حب اسم جر وهو مضاف الخير مضاف إليه لام لام لام لام تأكيد لام المزحلقة المزحلفة آه شديد آه شديد آه خبر خبر إن ألا ينقصكم شيء ألا ينقصكم شيء الذي يجيب الذي يجيب يعني ما شاء ينقصكم شيء مهم جدا جدا ولكن هذا للمستوى يعني المستوى العالي وأنا بين الفيات الأخرى أحب يعني أن أجمع بين كل المستويات أيوة متعلق الجار مجرور دائم لابد له من متعلق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرة ما شاء الله نعم شديد سفة مشبهة شديد سفة مشبهة هي على وزن فعيل هي على وزن فعل والجار مجرور يتعلق بالفعل يتعلق بالفعل أو ما في معناه ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة, والصفة المشبهة معليش ولم أنكم لو تفهموا شيئا معليش على الأقل عندكم شيء الآن في أذهانكم يعني فيه اسم صفة مشبهة وكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك معليش يعني أنا ممكن <تصفيق> نعم ممكن تعري لي how are you ممكن تعري لي how are you ممكن تعري بي how are you <تصفيق> طيب أخذت عفوا ست دقائق أخذت ست دقائق من من وقت أستاذ سامح عذرنا أستاذ سامح الحين درسك صح الحين هو درسك وأستسمح أستاذ سامح سلمه الديان من كل سوء الحين درسه أظن درسه وإن شاء الله الذي يدرس معنا الآن جرمية إن شاء الله أي جملة تعطى له يعربها سواء من القرآن أو من السنة وأنا أعرف ما أقول ولكن سلمكم الديان من كل سوء أريدكم دائما تحضروا أريدكم دائما تمشوا معنا حتى بإذن الله إذا انتهينا الأجرومية الآجرومية سوف ندرس الألفية سوف ندرس الألفية ولا حاجة لدراسة قدر الندى لأنني سأعطيكم جل المسائل النحوية سلمكم الديان من كل سوء وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تكونون قد قد إن شاء الله إن شاء الله استفدتم إن شاء الله استفدتم يعني لا تقولوا لي كما قال لقاء المرة حفظت حروف الجر من أوله إلى آخره الله يصفر إذا قلتم لي هذا يعني سيغمى علي إذا قلتم لي حفظنا حروف الجري من أوله إلى آخره سوف يغمى علي الله يسامحكم الله يسامحكم فقول لي حفتنا حروف الجري من أوله إلى آخره الحمد لله الحمد لله إذن دوما مع شرح الأجرمية ولكم من الأجرمية ولكم من الأجرمية ونهاية جزاكم الله خيرا ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا المجلس المبارك نحمدك اللهم يا مسرف الأمور على أكمل نحو ونصلي ونسلم على خير أنبيائك المنتصبين لجزم الضلالات بعواب المحو اسمعوا جيدا نحمدك اللهم يا مسرف الأمور على أكمل نحو ونصلي ونسلم على خير أنبيائك المنتصبين لجزم الدلالات بعوامل النحو بعوامل النحو تمام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله <تصفيق> أيها جزاكم الله خيرا و... ونهاية أقول لكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنعام وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآلي أهل التقوى والعلم والكمال وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر أكتب وجزاكم الله خيرا وسامحوننا